إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْمٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَمْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا